حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو رقبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون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 واللَّهُ عزيزٌ حَكين وَلِمُطََّ قاتِ مَثَعُوا بِالْمَعْروفِ حَقًّا على المُتَّقين كَذَلِكَ يُبَين اللهَّهُ لَكم آياسه لَ عََّكُم تَأثِلون أَلَم تَرَرائِلََّينَ خَرَج مِن ديَارِهِم وَهُمْ أُون